بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزلا من خلق الأرض والسماوات العلام الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرام وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا اسماء الحسنى وهل حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثورا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس نوجد على النار هدى بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة بما لا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا يأتوك عليها وأهش بها على غلبي ولي فيها مال مأخرم قال القها يا موسى فالقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الاولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوءنا لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه طابا قال رب اشرح لي صدري ويسل لي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أَخِي واشدد بِهِ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 يقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساح لياخذه عدولي لي وعدول له وَأَلْقَيْتُ عليك مَحَبَّةً مني ولتصنع على عيني إذ تمشي تقول هل دلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم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 مَا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ الَّذِينَ عَلَّمُوهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أن يَفْرُطَ علينا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وحي إلينا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 لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض بهادا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ فُتُونٌ وَمَن يَشَأْ مِنكُمْ أَن يُؤْمِن بِهِ وَمَن يَشَأْ مِنكُمْ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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى قالوا ان هذا لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم سيحني ما ويذهب بطريقتكم المثلب فأجمعوا كيدكم ثم تصفى وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أن تلعلم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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا في جذوع النخل فلا أيديكم وأرجلكم من خلاف صلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون ما أيننا أشد عذابه وأبقى قالوا لن يثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقد ما لأنما لا يموت فيها ولا يحيا وبياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء زكّى، ولقد أوحينا إلى موسى لسر العباد.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 ووعدناكم جانب الطول ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا وَلَا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد فَقَدْ وإني لغفار لَغَفَّارٌ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هؤلاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد أمرتمون يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضر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 فصليت امرئ قال يا ابنا ام لا تاخذ ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامسان كَمَوْعِدٍ لَنْ تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ يُحَرِّقَنَّهُ ذُمَّلَنَ سَفَنَهُ فِي الْيَمِّ مِنَ صو عليك منباء ما قد سبق وقد اتيناك ملدنا ذكرا منعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدينا فيه وسان يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتموا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وَيَسْتَنُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ أَنُسِفُهَا رَبِّنَا سَنَفْثِرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا اصوات للرحمن وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن الرحمن ورضي له قولا الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعله تكون أو يحدث لأم ذكرى، الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضاء إليك وحيه وطر رب زدني علم، ولقد عهدنا. لم نجد له عزماً وَإِبْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُودُ لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَاتْ فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّهَا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 فأكل منها فبدت له ما سأوأت يخصفان عليه ما نورق الجنة وعصا لبعض العدو فإما يأتي أنكم مني هداة فمن التبع هدايا فلا يضل ولا يشق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولهم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 ورزق ربك خير وابقى وأمره لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أَوَلَمْ تَآتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ لُولَ وَلَوَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ لان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى